بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلثوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن قلت وعلى آياته دادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رهقنا لَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَافُون إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَمُنُّونَ وَإِذْ يَعُودُهُمُ اللهُ جَذْبَ قَائِمَتَيْنِ مِمَّا هَالَتْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّنْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويدقل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنني ممتكم بألفين الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله وَعَسَى مَلَّةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِيُّ طَهِيرًا بِهِ وَيُبْهِبَ عَنْكُمْ رِدْدَ ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تثبتوا الذين آمنوا. أُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَبَسَ فَضَرِبُوا فَوَقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَلَاءٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَرَّ قُوَّةَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِفِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا تحسا فلا تولوهم الأدبا. يوما من إلا متحرفا القتال أو متحيزا إلى سكته فقد باب غضب من الله فقد باب بِالسَّلْمِ صِيرَ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا هُم بِأَذَرَمِيس رميت وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا هُم بِأَذَرَمِيس وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَا وَالْيَوْمَ الْمُذِلِّينَ مِنْ أَبْلاَءِ الْحَسَنَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِذْ دَسَّسْتُمْ قَدْ جَاءَ الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عبا ولن تذلي عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيجها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعون لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللوسون إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي واذكروا إذ أنتم قليل مستطعكون من الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره وردقكم من الصيبات لعلنكم تشكرون الله يدعى لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو القطر العظيم وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين وإذا جثنا عليهم آياتنا قالوا قد تمعنا لو نشاء لكلنا مثل هذا إن هذا إلا أفاقير الأولين وإذ قالوا إن كان هذا هو من عندك فأمصر علينا حجارة من السماء أو السناء بعذاب أليم وما كان الضام ليعذبهم وأهل سكين كان الله يعذبهم وهو الله عن وَمَا أُمِرُوا أولياء أولياء إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ إِلَّا وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا قلادهم عذ البيت إلا مكام وتفضه فدو كل عذاب فدو كل عذاب بما كنتم تفسون إن الذين كفروا. يقولون وإلهم ليقضوا على سبيل الله فَيُنْسِقُونَهُم مَّذَاكُونَ عَلَيْهِمْ حَذْرَةً مَا يُلْبَونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى ذَهَنٍ يُحْشَرُونَ لينيذ الله الخبيث من الطيب ويدعل الخبيث بعضه على بعض فيرطمه جميعا فيدعله في جهنم أولئك هم الخاشرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغضر لهم وما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون السين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هُوَ الَّذِي كَفَّ لَهُ النُّورَ فَإِنْ سَلِمَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمَلُونَ ضَرِير وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ الْمَوْلَى وله وللرسول وللقربا وليثما والمساكين وبنسبيل إن كنتم آمنون بالله إن كنتم آمنون بالله وما أزلنا على عبدي يوم يَوْمَ ليوم التقجمع والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أدفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرهم كان مسؤولا ليهلك من هلك عن دينه ليهلك من هلك عن دينه دين ويحيى من فيء عن بينة وإن الله لسميع عليم الذين كونوا الله في بلام كقليلهم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنزعت في الأمر ولا في الله فلم إن عليم الصدور. فَإِنْ يُرِيكُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَدِيرٌ وَيُخْزِنُكُم فِي أَعْيُنِهِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًاكَ كَانَ مَصْؤُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديالهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زينا تقول المناتقون والذين في قلوبهم مرض غر وهاء آئدينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائك كَذَٰلِكَ يَضْرِبُونَ هُجُومَهُمْ وَأَذَابَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ لَاهِكَ بِمَا قَذَفَتْ أَيْدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِمُغْلَمٍ لِلْعَدُوِّ كَذَٰلِكَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذلوبهم إن الله قوي شديد العقابة ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأسلوا شرر مَن من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبث إليهم على ثواء إن الله لا يحب الخاص وأن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعزوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو من دونهم تعلمونهم الله يعلمهم وما تُفِقُونَ شيءَ في سبيلِ اللهِ وَالَّذِي وَصَّى لَكُمْ وَأَن لا تُظْلَمُونَ وَإِن جَرَفُوا الْكَلْمَ فَجَرَفَ لَنَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَلَامَةِ إِن وإن يريدوا أن يصدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وللمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض دمي عما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم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 يَقَاضِرُونَ يَغْلِبُ مِئَتٌ وَإِنَّ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتٌ يَغْلِبُ أَلْفٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْهُمْ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآَلَقَتْ فَقْهًا عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّهُمْ فيكون ضعفا فان يكن منكم 100 صادوا وسين يغلبهم 200 وان يكن منكم 1000 ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي إن, أن يكون له أسراح حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لما فيما أخذتم عذاب عظيم أكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتكوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من يعلم الله وقلوا بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله والذين آووا ولقروا والذين آووا ولقروا لئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى وَإِن وإن فانصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينه والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تسعلهم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهادوا جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَنْقَرُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَادُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ وَأَمِرْ عَبْدُهُمْ أَوْلَادَ رَاعِيهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ